مليت من حبك كفا بكيت حبيب الروح معقول من بعد الوفا قلبي طلع مجروح, قلبي طلع مجروح مليت من حبك كفا بكيت حبيب الروح معقول من بعد الوفا Benito! موقع السينما العرب بعيونك فرح وهدايتني لدموع قلبك حبيبي من جرع قلبي أنا الموجودة 국민 te disappointment ما عاد في عندي أمل نبقى سوى معا قص الهوانة حبيبي تنذكر ما تنعا تنذكر ما تنا